المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا وانه لمما قام عبد الله يدعوه كادوا يقولون عليه لبدا قال انما ابه ربي ولا اشرك به احدا